أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاملين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آياننا وطر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا, فاستقيموا إليه واستغفروه وويد للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون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 جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظ قدير العزيز العليم فإن أعرموا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لا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 جلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لبشيت مالينا. قالوا أنطفأ الله الذي أنطفأ كل شيء. وَهُوَ خَلَقْتُم أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَنصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ وَلَكِنَّمَا نَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوا لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيرنا لهم القرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم ما خلفهم وحق عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين. تسمعون هذا القرآن والغوف لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزي أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار النار لهم فيها دع الخلد جزاء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 ألا تخافوا ولا تحزنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة إِذَا تُؤلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِي ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة, تتنزل عليهم الملائكة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 إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا نحظ عظيم وإما ينزرنك من الشيطان نزر فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم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 فَمَن يلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم يَأْتِي آمنا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعملوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 عِيد وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مريب مِنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أساء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذناك ما منامي من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأغ الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيغوس قنوط ولئن أغقناه رحمة منا من بعد لا يقلنها دالي لا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن عنده للحسن فلننبئ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب وَإِذَا أُنْعِمَ عَلَّنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ أَوَلَمْ يَرَوْا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 I'm